طيب هناك مسألة فيما يتعلق بالواجب هناك مسألة فيما يتعلق بالواجب يقال لها مقدمة الواجب هل المقدمة الواجب واجبة أم غير واجبة عندنا واجب وعندنا مقدمة قبل الواجب فما من شيء إلا وله إلا وله مقدمة هذا الواجب الذي له مقدمة ننظر إلى هذه المقدمة هل حكم حكم الواجب ام هي خارجه عن الواجب ام هي خارجه عن الواجب يقال ان المقدمة هذه تختلف المقدمات تختلف ويعبر عن هذه المسألة بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فعند الاطلاق ما نقول ان مقدمه الواجب واجبه لا بد أن نبين لا بد أن نبين ونفصل فيقال قال إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل إيش مثلنا كثيرا هناك ما ورد فيه النص مقدمة الواجب لا تخرج عن حالين حال الأولى أن يكون ورد فيها النص مثل الأمر بالوضوء والوضوء مقدمة إيش الوضوء مقدم للصلاة لكن مع ذلك جاء الأمر بالوضوء فعندنا هنا نستدل على وجوب الوضوء الوضوء من إيش؟ من دليلين الدليل الأول قوله تعالى مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم الآية هذا دليل وجوب الوضوء الدليل الثاني أن الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو هو واجب والصلاة لا تتم إلا, بإيش؟ إلا بالوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء مثل مثل التيممم مطلقا أو قد تسقط قد يسقط الوضوء قد يسقط التيممم من باب تعالى فاتقوا الله ما استطاعتم. للمريض الذي لا يستطيع أن يتيمم ولا يتوضأ فهذا يصلي, فهذا يصلي على حال طيب هذا إذا كانت المقدمة مما ورد فيه النص لكن قد تكون المقدمة مما لم يرد فيه نص يعني من الأمور المباحة من الأمور المباحة مثاله عندنا مثلا الشراء والبيع هذا الاصل فيه الإباحة. الاصل فيه الاباحه هل يمكن ان يكون الشراء واجب نعم نعم يمكن ان يكون الشراء واجب كيف يكون واجب يعني شراء الانسان للثوب هذا امر مباح ما يمكننا نقول لشخص يجب عليك ان تشتري ثوبا فالاصل في شراء الثياب انها مباحة لكن يمكن أن يرتقي هذا من المباح فيكون شراء الثوب واجبا متى اذا كان فيه ستر للعوره اذا كان فيه ستر للعوره فمثلا شخص أراد أن يصلي والصلاه واجبه الصلاه واجبه ومن شروط صحة الصلاه ستر العوره لكن الحاصل أن هذا الشخص الذي يريد أن يصلي نعم عريان, عريان فهل تصح صلاه العريان لا تصح صلاه العريان إلا إذا لم يجد شيئا لكن هذا العريان الذي اراد أن يصلي بجواره من يبيع الثياب بجواره من يبيع الثياب فجاء شخص وقال له يجب عليك أن تشتري يتوم فقال الأصل في البيوع الإباحة كيف توجب علي ان اشتري ثوبا فماذا يجاب عنه يقال له انت تريد ان تصلي والصلاة واجبه ولا تتم الصلاه الا بستر العوره ولا يتم ستر العوره الا, إلا بش... بهذا الشراء ولا يتم ستر العوره الا بهذا الشراء فحينئذ يكون الشراء في حقك واجبا يكون في حقك واجبا فانتقل من كونه مباحا الى كونه واجبا هذا معنى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم بعد ذلك يقسم بعض أهل العلم أحوال الارتقاء أو أحوال وجوب ما لا يتم الواجب إلا به فيقولون مقدمات الواجب, مقدمات الواجب لا تخلو إما أن يكون مما ليس للعبد قدرة في تحصيله إما أن يكون مما ليس للعبد قدرة في تحصيله وإما أن يكون مما للعبد قدرة في تحصيله لكنه غير أمور بتحصيله وإما أن يكون مما للعبد قدرة في تحصيله ولكنه مأمور في بتحصيله طبعاً قد تستغربون هذه النقسمة أو تستثيلونها لكن تتبين بالمثال الأول ما لا يمكن للعبد تحصيله مثاله مثاله عندنا صلاة الظهر واجبة ولا سنة واجبة واجبه ولا يتم صلاة الظهر إلا بإيش بدخول بدخول الوقت إلا بدخول الوقت وهو الزوال وهو الزوال إذن عندنا صلاة الظهر واجبة لا يتم هذا الوجوب ويستقر إلا إلا بدخول الوقت طيب هل هل أحد يستطيع ان يدخل الوقت بنفسه نعم هل يستطيع احد ان يحرك الشمس حتى تزول ما يستطيع إذن هذا ليس للعبد قدره في ايش في تحصيله فهذا بالاجماع لا يجب هذا بالاجماع لا يجب وان كان هو يطلق عليه ما لا يتم الواجب الا به لا يتم فعل الصلاه الا بدخول الا بدخول الوقت لكن هذا لا يجب على الانسان زوال الشمس ليس في قدرة الإنسان طيب صوم رمضان ما يجب صوم رمضان إلا بدخول شهر رمضان هل هناك قدرة للعبد أن يدخل الشهر؟ لا. لو جاء شخص قال انا أستطيع ادخل الشهر نعم قال انا أرى الهلال وأدخل ادعي رؤية الهلال وأدخل الشهر هل يصح هذا؟ ما يصح قسم الثاني ما يكون للعبد قدرة في تحصيله لكنه غير مأمور به لكنه غير مأمور به يعني لا يجب عليه هذا التحصيل لا يجب عليه هذا التحصيل يتبين هذا بالمثال الزكاه واجبه ولا غير واجبه واجبه لكن متى يستقر الوجوب عند الحول والنصاب نعم اذا بلغ النصاب إذا بلغ النصاب وجبت الزكاه فعندنا نطبق المسألة هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالزكاة واجبة ولا يتم الواجبون الذي هو الزكاة إلا ببلوغ النصاب فهو واجب طيب هل يجب على كل إنسان أن يذهب ويساوى التجارة حتى يبلغ عنده النصاب نعم لا يجب لا يجب فهذا معنى قولهم نعم ما كان للعب قدرة في تحصيله لكنه غير مأمور به كل انسان منا يستطيع ان يزاول التجارة حتى يبلغ عنده النصاب لكن هل واجب على كل واحد أن يزاول التجارة حتى يبلغ عنده النصاب ليس واجبا, ليس واجباً. وغير مأمور بذلك وغير مامور بذلك هذا هو القسم الثاني لكن فيما يتعلق بمثال الزكاه يطبق عليه الامر الأمر الاول فيما يتعلق بالنصاب هذا غير مأمور في تحصيله أما الحول فهو لا يمكن له تحصيله يكون تابع لايش القسم الاول واضح الان القسم الاول والقسم الثاني واضح ما في اشكال طيب القسم الثالث قالوا ما يكون للعبد قدره في تحصيله وهو مأمور به ما يكون للعبد قدره في تحصيله وهو مأمور به وهذا هو الذي نتحدث عنه هذا القسم هو الذي نتحدث عنه وعلى هذا يحمل المثال الذي الذي مثلنا سواء في الوضوء أو فيما يتعلق بشراء بشراء السوق الان فهمتم ما يتعلق بقاعده ما يتم الواجب الا به فهو واجب واضح ما تحتاج الى اعاده